أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين فلن تكفرون كفروا فتكونون سواء فلا لكم أركسهم بما من ومن كما منهم والله كسبوا تهدوا الله الله سبيلا ودوا سواء تتخذوا أضل يضلل له لو أولياء أتريدون أن تجد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 ومن قتل مؤمنا خطا أ فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه إ ل ى اهله إ ل ا ان ي ص د ق و ا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه م ؤ م ن ة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 ثم يرم ي به بريئا فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته ل ه م ا ل ط ا ئ ف ة منهم أ ن يضلوك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 ما يفعل الله بعذابكم إ ن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما